ودعتك الله على حروة لقاء رحوى الوفاء في زهاب داخرة ببقى على ما تظن وتهجا من لم الف انتظار الباخره ودعتك الله على حروه لقى وحول الوفا في ذهاب داخله ببقى على ما تظن وتهجا من لم الف انتظار الباخره لا الياس فيني لو بقى العمر يا لاخره ما يقطن الياس فيني لو بقى يا ما اخترتك لاخره حسب على الوقت فينا متقى رحوله لقاه رحوله في زهابي داخله على ما تظن وتعق <متصفيق> من لما هلا سقا يوم انضحك فيه ضحك فيه ضحكه ساخره ضحك لنا في البدايه هلا سقا يوم انضحك فيه ضحك فيه ضحكه ساخره اخذك مني وقلبي ما لقى نبضه سوس سالم فارقنا ودعتك الله على حروه لقى روح في ذهاب داخله ببقى على ما تظنه وتهجى من الأمل في انتظار الباخرة ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين في نزاخرة ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين في نزاخرة استدرج العين وانجا تبتقى هليت شيء بحالك داخرة ودعتك الله على حروة لقى رح والوفاء في زهابي داخرة ببقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرة استرت الصدر بوابت شقى الحزم بيته راها ساخره استرت الصدر بوابت شق الحزن بيت وراها ساخره تعالنا ماني على مباخره ودعتك روحت الـ ديا روح الوفا في زهاب داخل باب جعل ما تظن وتهجا من لم الف انتظار الباخره روحي تحبك على وضح النقاء والروح تراحت وهي متفاخره روحي تحبك على وضح النقاء والروح تراحت وهي متفاخره بذا سمعت لبالك البقاء والله سامحك دنيا واخراء ودعتك الله على حروة لقاء رحم الوفاء في سحابي ذاخراء تبقى على ما تظنه وتهقى من أمل انتظار الباخراء والله سامحك دنيا واخراء